بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الندوه انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اطلت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوش, وإذا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا البحار حُشِرَتْ وإذا, وإذا النفوس زوجت وَإِذَا وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الص صده رشراة وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِتَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ سَلَامًا نسم بالكنس، الجوار الكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عس عس، والليل إذا عس عس، والصباح إذا تنفس، وص. صبح إذا تنفت إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما طاحبكم بمجلوم ولقد, ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, فأين تذهبون؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِ للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء ترقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاؤوا